بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلقوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ونعفرا ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساخون كأنما يساخون إلى الموت وهم ينظرون.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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو تره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقوم إن به قلوبكم ومن يصر إلا من عاد لله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكُ مُعاسةً منه ويُنزل عليكم ويُنزل عليكم السماء أن يقهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجس الشياخان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه, ذلك فذوقوه وأمن للكافرين عذابا من النار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 وما غميت إذ غميت ولكن الله رما وما غميت إذ غميت ولكن الله رما وليبليل المؤمنين منه بلاء أنحسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله وكيدين الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن عودون عودا تغني عن كُن فِي أَتْكُم شَيْئًا وَلَهُ كَثْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب رب عند الله السمم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير إلا وَلَوْ ولو أسمعهم لاتولوا وهم عربون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا لله وللرسول إذا دعكوا مما واعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبا للذين من ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتقطعكم الناس فاوىاكم وان يدكم تَآوَكُم وَأَنْبَتَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 تتخذ الله يجعل لكم فرقان ويُكفر عنكم ويُكفر عنهم سئئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يفرجوك ويُنكر خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا سحر الاولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْقِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَابِ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يُمَيِّزُ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث, ويجعل الخبيث بعضه على بعض جميعا فيجعله فِي جَهَنَّمَ وَيُجْعَلُ الطَّيِّبُ فِي الْجَنَّةِ وَيُمَيِّزُ الذَّكَرَ مِنَ الْأُنثَى وَمَن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 لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ومكان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورياء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 وقال إني بغيء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب لذي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر وهؤلاء دينهم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 الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كذأ بآل فرعون والذين من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 إن شروا الدواب بعبد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتّخون فَإِنْ مَا تَثْقَفُنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ فَيَآنَتَنَّ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِن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 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه لله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِنَّ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا فَإِنْ يَحْسَبْكَ اللَّهُ وَمَنْ اَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مئتين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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثقن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَلَّمْتُمْ حَلَالًا وَقَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ مَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَصْرَائِيِّ يَعْلَمِ اللَّهُ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ الله مِن قَبْلُ فَأَنَّ كَنَّ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا لئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِّي أَسْتَوُ صَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ